التي من ترك منها فصله لم يقبلها ويؤمن بها لم يقبلها ويؤمن بها يعني مظون امم السنه اللازمه التي من تركها من ترك منها فصله لم يقبلها ويؤمن بها ويؤمن لها وي... ويؤمن بها بتسليم اليونان يؤمن بها دار منها فاصله لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من اهلها الايمان بالقدر خيره وشرره نعم اكن التصديق بالاحاديث والتصديق بالاحاديث بي والايمان بها لا يقال لما ولا كيف انما هو التصديق والايمان بها طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله واصحابه ومن اتبع هديه اما بعد فكما قال شيخنا الامام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ايضا في شرحه قال انتبهوا لهذه الفقره انتبهوا لهذا فهذه فقره مهمه جدا من الامام احمد سيصف لنا اصولا من ترك شيئا منها فليس من اهل السنه يعني يخرج من اهل السنه الى اهل البدعه فتنبهوا لهذا فهنا الامام احمد رحمه الله تعالى يشرع في بيان الاصول التي تميز اهل السنه عن غيرهم وقد استفتح هذا بالكلام عن القدر فنقول القذر لغه كما قال احمد ابن حسين ابن فارس في كتابه مقاييس اللغه قال القاف والدال والراء هي اصل صحيح يدل على مبلغ الشيء ونهايته يدل على مبلغ الشيء ونهايته طيب. يقال قدره كذا اي مبلغه كذا بتسكين الدال وكذلك القدر بالفتح بالتحريك وقدرت قدرت الشيءه وقدرت الشيء أقدره وأقدره بالكسر وبالضم هنا التقدير وقدرته أقدره والقدر بالتسكين هو قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهايتها التي أرادها لها هو القدر أيضا بالتحريك ان القدر والقدر بمعنى واحد فقال ابن الاثير في النهايه القدر ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الامور وقدر او قدر كل شيء ومقداره لم يعني ايضا مقياس يعني ايضا مقياسه, يعني أيضا مقياسه. فالسي علوم قدرت ياتي على اربع معان الاول قدرت الشيء هيات الشيء والثاني اتقته من الاطاقه وهذا احد المعاني التي قيلت في قوله تعالى وعلى موسى قدره اي طاقته المعنى الثالث قدرته الشيء اي ملكته ان قدرت كذا اي ملكته المعنى الرابع قدرت الامر الفلان اي وقدته من التوقيف هذه اربع معان هيات هيات قدرت اجمعها هيات وبمعنى اتقت وملكت وقضت وقال ابن الاثير في النهايه القضاء والقدر متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر لان احدهما بمنزله الاساس وهو القدر والاخر بمنزله البناء وهو القضاء كان القدر يسبق القضاء هذا هو ايه المقصود يعني القدر هو ما قد قدره الله عز وجل بعلمه السابق الازلي قبل ان يخلق الخلق وقام سبحانه بكتابه هذه الاقدار في اللوح المحفوظ ثم قضا ان تتحقق هذه الاقدار في الاوقات التي حددها سبحانه فلقدر هو ما قد علمه عز وجل وشاءه وكتبه ثم ياتي القضاء بمعنى الفصل اي بمعنى وقوع هذه الاقدار وتحققها وتحققها في ارض الواقع واضح الفرق بين القضاء والقدر نعم والادله من الكتاب على الايمان بالقدر عده ايات منها قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير وقوله تعالى وكان امر الله قدرا مقدورا وقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا قد جعل الله كل شيء قدرا وقدره كل شيء عنده بمقدار سوره الرات <تصفيق> وقوله في سوره القمر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر اه <تصفيق> ومن السنه ادله كثيره منها افتتح به مسلم صحيحه من حديث يحيى بن يعمر ثم قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وخميد ابن عبد الرحمن الهميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه أي عن ذلك توفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فا فكتنف فكتنفته انا وصاحبي احدا عن يمينه والاخرا شماله ف فظلمت ان صاحبي سيكيل الكلام الي فقلت يا ابو عبد الرحمن لقد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران هم يتقصرون العلم ويقولون لا قدر وان الامر انه ففذكر من شانهم فقال ابن عمر اذا لقيت اولائك ساخبرهم اني بريء منهم وانه مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان احديه مثله اخذ ذهب فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمنه بالقدر هكذا ايضا اشتد ابن عمر في الانكار على هذه الفرقه من فرقه اهل البدع هذا الحزم اه ولك الاحزاب أوه. ف فشرع ابن عمر بعد ذلك في سرد ما سمعه من ابيه عمر في حديث جبريل في بيان الاسلام والايمان والاحسان وبهذا رد او كان كان ابن عمر اراد ان يرد بهذا الحديث على هذه الفرقه الفرقه القدريه فهيث بين ان الايمان بالقدر من اصول الايمان وهذا الحديث في الرد على اغلب فرق واحزاب اهل الاهواء ف به يرد على جماعه الاخوان المسلمين وبه يرد على جماعه التبليغ والدعوه وبه يرد على القضبيه وما تفرع عنها من التكفير والهجره ومن هذه الاحزاب والجماعات التي تنتسب الى الاسلام وهي على نحل وبدع وا وايضا اخرج مسلم عن طاووس انه قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقولون كل يقولون كل شيء بقدر او كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس او الكيس والعجز واخرج ايضا مسلم عن ابي هريره انه قال جاء مشركو قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جاءوا يخاصمونه صلى الله عليه وسلم ف نزل قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر فكذا أخرج مسلمون هذه الأحاديث الثلاثة التي تعد أصولا في الربد على القدرية هذه الأحاديث الثلاثة تعد هي من أهم الآثار في الربد على القدرية فهذا منهج رباني وقد بينه ابن قيم الجوزية أن للقدر أربع مراتب من خلال كتابه شفاء العليل ف ذكر في المرتبة الأولى العلم السابق اي علم الله علم الله المحيط بكل شيء وهذا العلم دل عليه عده ايات من كتاب الله نذكر على سبيل المثال وسع ربي كل شيء علما وقوله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما وقوله تعالى رب انعم ربنا واسيتك كل شيء رحمه وعلما المرتبه الثانيه الكتابه بان الله كتب علمه السابق الازلي هذا بكل مقادير الخلائق كتبه سبحانه في اللوح المحفوظ هذا إعجاز ما بعده إعجاز خلق القلم وأمره أن يكتب نون والقلم هو ما يسترون أقسم سبحانه بهذا الخلق العظيم الذي هو أول مخلوق خلقه كما سيأتي هذا القلم هذا القلم ودل على هذا من الكتاب في سوره الانبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون الزبور هنا لا لا يعني كتاب داوود عليه السلام انما يعني كل الكتب المنزله هذا الصحيح والرجح والذكر هنا المقصود به اللوح المحفوظ اي ان الله سبحانه كتب او انزل في كتبه التي اوحي بها الى رسله كما كتب هذا سبحانه أو أمر بكتابته في الذكر أي لوح المحفوظ أن الأرض أي الجنة يريثها العباد والصالحون هذا هو الراجح في تفسير الآية وفي قوله تعالى وأنه في أم الكتاب لدينا من الكتاب لدينا العلي الحكيم اي نعم ام الكتاب اي في اللوح المحفوظ ومن السنه او يعني من الكتاب ايضا في قوله تعالى وما اصاب من من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نراها هذا دليل على مرتبه الكتابه ومن السنه ما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخالق قبل ان يخلق السماوات والارض امام ب 50000 ب 50 ب 50000 الف سنه وقال وعرشه على الماء وايضا اخرج مسلم من حديثه اولا معذره نقول هذا اخرجه الدارمي في الرد على الجهميه والفريابي في القدر والاجري في الشريعه وغيرهم واسناده صحيح كما في سلسله الصحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول شيء خلقه فلقه الله القلم فأمره ان يكتب كل شيء يكون هكذا جاء بهذا اللفظ الدقيق ان اول شيء خلقه الله القلم وهذا يرد على القائلين بان اول المخلوقات العرش لان هذا لفظ لان هذا لفظ صريح لا يحتمل التاويل فام ان اول المخلوقات القلم ولو شاهد من حديث ابن عمر و في زياده هامه أنه صلى الله عليه وسلم قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من العمل من عمل معمول بر أو فجور رقب أو يابس فأحصاه عنده في الذكر ثم قال قرأوا إن شئتم قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فهل تكون النسخه إلا من امر قد فرغ منه يعني من امر قد قدر وكتب في اللوح المحفوظ فهذه الاقدار قد سبقت في علم الله وانما نحن نقع على مواقع القدر التي فرغ ربنا منها من قبل خلق السماوات والارض ب 50000 سنه سبحانه وهذا يظهر مدى ضعف مدى ضعف هذا الإنسان وأنه مسكين يعني خلق الإنسان ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة ويحتاج إلى رحمة الله فهذا الإعجاز هذا الإعجاز في القدر يؤكد أن الذين يتكلمون في صفات الله يؤكد أن هم يعني من اجهل ما يكون يعني يعني يمارون في امر لا طاقه لهم به اذا كانت تهدي القدره الهائله التي لا توصف ولا يقدرها بشر فكيف برقيه الصفات فهم يقولون نحن لا نريد ان نشبه الله بخلقه فهذا اوقعهم انهم شبهوا الله بخلقه بالفعل حيث اخذوا يعني يهونون من من هذا التسليم لصفات الله بأن يحولون الكلام في الصفات إلى وصولا عقلية يعني بها تتحول الصفات إلى أشياء من المسائل التي يتجادل في البشر فأن لهم ذلك هم ما اطلعوا على الله عز وجل وعلى الله عز وجل ولا لهم يعني ضر من القدره على معرفه كون هذه الصفات هؤلاء يعني من اعجز ما يكون ان المرتبه الثالثه الايمان بمشيئه الله العامه ان مشيئه الله العامه على كل المشيئات المهيمنه على كل ذرات هذا الكون ف هذا دل عليها قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وقوله كذلك كذلك يفعل يفعل الله ما يشاء كذلك يفعل الله ما يشاء ولو شاء ربك ما فعلوه الى اخر الايات المرتبه الرابعه الايمان بخلق الله لمشيئه العباد والافعال العباد اخرج البخاري في كتابه خلق افعال العباد أن حذيفة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته وقال والله خلقكم وما تعملون هذا احتجاج بالآية فقال البخاري فاخبر ان الصناعات واهلها مخلوقه فهذا لا يخرج عن خلق الله ومن اقوال احمد في تقرير هذا الاصيل فما قد جاء في مسائل ابن هانئ ان ابن هانئ قال سئل الامام احمد عن القدر فقال القدر وقدره الله على العباد قدره الله على العباد هذا تعريف أحمد وموافق لما بيناه آنفا هذا يحتاج إلى تأمل من طالب العلم وأيضا في مساء العبد الله وموافق سئل هل الذي يعني يقول بالقدر يكون كافرا يعني يشير الى فرقه القدريه فقال اذا جحد العلم اي اذا قال ان الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله هو كافر آه. هذا هو الذي كان عليه القضرية الأوائلة هم نقات العلم هم الذين اتفق السلف على تكفيرهم كما اتفقوا على تكفير الجهمية نفاذ الصفات بالكليه اه هذا لا خلاف فيه بين السلف ان الجهميه والقدريه ان نفاذ هم من الايه اتصار ليس من اهل القبله نعم وكذلك الروافض الذين تكفروا عامه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا اتفقوا على تكفيرهم بارك الله فيكم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم هنا خذوا 5 دقائق راحه ونشرع في درس الفقه ان شاء الله